فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام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 بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئلا ماته لنرجع منكم ولا يمسنكم من عذاب أليم وقالوا طائركم معكم أئن ذكرتمها بل أنتم قوم مسرفون